فاطئ آيات اللعل أقلها هو ما إليه هداك ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك والكون مشرون بأسرار إذا حاولت تفسير الله أعياك. كل الطبيب وكان يحار حفرة فهوى بها منها الذي أهواك بل سائل الأعمى خطأ بين الزحام بلا استضام من يقود خطاك للجدين يعيش ما زول وإذا رأيت البدر يسري ناشرا أنواره فاسأله من أسراك واسأل شعاع الشمس يدنو وهي أبعد كل شيء ما الذي أدناك كل المريم السحاب فسلف أرساك وإذا طرأت صرنت فتجر من بالماء شق عجب عجاب لو تراعيناك ستجيب ما في الكون من اياته نوجا استبین اعلا